Oh. <تصفيق> ليس <علم> <تصفيق> الاك <مصدق> الحسيب يا عظيما ليس الاك الهنا من يا غني ليس الاك المجيب يا عظيما <مصدق> ليس الاك اله لاك يا غني ليس الاك المجيب عليم ما ذرة ت <تخفر> فالبرايا لا تغيب سدود لا ينبغي إلا لربي قال قل أحياء منا لقربه لك عز مفرد والكون يعمه يا عزيز خلقه دوما عجيب تجعل العيش بهيجا أبعدات عنه الخطوب يا كريما ترتج الأحياء منه وادعاها أنت مولانا الحسيم خالق الأكوان يا رب تعالى يا عظيم ليس الاك الحسيب يا عظيم ليس لك اله المجيب يا عظيم ليس لك اله يا بنيان ليس الاك إلا يولد من سفر فراتا فجمال ساحر يجري وقوت أنت إما شئت صار القيض بردا جنة تزهو بما تهدي الطيوب وطيوعا تسحر الرائل تشدو وعطوما جال الهبوب <تصفح> وضبا ام تملا موضا مراحا منظر كم يدهش العين عجيب وشرف لا ينبغي الا لربي انت فوق الخلق رحمان إِلَكَ الْحَصِيبُ يَا عَظِيمَ لَيْسَ إِلَّاكَ إِلَاهٌ يَبَنِي يَلَيْسَ إِلَّاكَ الْمُجِيبُ يَا عَظِيمَ لَيْسَ إِلَّاكَ قل <تصفيق> لك